بِالسَّلَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا بِهِ حِفْظَ أَنْفُسِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَكَفَرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ بُغْضًا وَحَسَدًا بِسَبَبِ إِنْذَالِ النُّبُوَّةِ وَالْقُرْآنِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحَقُّوا غَضَبًا مُضَاعَفًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِكُفْرِهِمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم رسولكم موسى بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لبيقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله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 واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم سمعنا باذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبكم بسبب تفرهم وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب تفرهم قل أيها النبي وأيضا هذا الخطاب لكل من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 أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم معرفة اليهود للحق الذي نزل على نبينا معرفة تامة ولكنهم كفروا به حسنا وبغيا من عند أنفسهم إن الإيمان الحق بالله تعالى يجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من الرسل من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه مع كثرة ما أخذ الله على اليهود من العهود والمواثيق المؤكدة إلا أنهم نقضوا العهد وأخلفوا الوعد مرات كثيرة هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين